وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطنع إلى إله موسى وإني لأظنه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 دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أوثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إلى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إلى النَّارِ تَدْعُونَنِي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 المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا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 حكم بين العباد، وقال الذين في النار لخزانة جهنم، وقال الذين في النار لخزانة جهنم، مدعوا ربكم، أدووا ربكم يخفف عن يوم من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لناصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وَرُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَةٌ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 بغير سلطان اتاهم إن في صدورهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري